الباب الواحد والثمانون ومئة باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفلتا من الإبل في عقلها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وان اطلقها ذهبت متفق عليه